قرآن ترتل به نبضات فؤادي على قرآن ترتل به نبضات فؤادي نبضات فؤادي على قرآن ترتل به نبضات فؤادي على قرآن ترتل به نبضات فؤادي عليا الباقي بالزمان انت السفل متان وانت كعبويها اصبح اسمك الزائل اذان وانت حي على الصلاة بكل زمان وكل مكان وانت للعقو والنبوة في الادان اسمك يناني انت به نبغات وغاد علي قران ترتل <تصفيق> <تصفيق> به نبغات وغاد علي يا شفت من الليل الخطا انت ابو تراب ونعرف والبشر كلهم تراب انت بالزمزم يا في فيرو حتى الاعلى علي انت ترتل به نبضات فؤادي علي القران ترتل به نبضات فؤادي علي يا شوق تملك ليل ونهار وداد علي يا شوق تملك ليل ونهار وداد انت من البارين هذا العز والعز خاصا على الامام على واحد بس لقته جز عامل ومتى من كل حياتك نبضات في غصار علي والهايل كرب مسجل اول انتصار وانتصار الثاني لما تخضوا ماتش في المراسي انت تقتل بيه نبضات فؤاد علي قران ترتب بيه نبضات فؤاد علي يا شوق اجاد الكاتبين ها يا حيث الرايح حدر المبين طاها نفسه ونفسه طاها طاها هاد وهو هادي في كل نبض فؤادي علي النسخه الاصليه يجدونها لدى مؤسسه الشمري ميديا الإسلامية